هل الوليد المسلم في جمع الأسماء كان متقيدا بقواعد اللي دلوقتي شفتو دلوقتي كان متقيد بالقواعد ولا هي مسألة بس استحسان قولوا أنا عايز إجابة منكم انتوا شفتوا قدامكم دلوقتي الروايات كلها هي اللي وردت عن وليد في اختلاف فاربعة وعشرين اسم أو في ست أو في فاربعة أو في واحد أو في اثنين ما سبتش على رأيي فيه وطبعا ده الكلام ده كان يقولوا طلبة العلم من طلاب الحديث وبيكتبوه وبينقلوه الرواب طيب يبقى معنى ذلك هل في قواعد بيّنها في مسألة التتبع الاسماء اسماء مفيش مفيش غد الاستحسان ان اجتهاده هو الشخص ممكن يكون ده اسمه لكن اللي مقولك ده هو اسم وده هو وصف وده هو فعل يبقى ده اقرب ولا نقول لي سيب الامر كده لكل واحد اجتهد زي ما هو عايز هنشوف الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله عزيزي طيب دي الأسماء المشهورة بقى نرجع لرواية مين رواية الترمزي هو الله الذي لا إله إلا هو ابتدام اسم الرحمن الرحيم خلي بالكم الترتيب ده اللي انتوا شايفين مين اللي رتبه؟ هل فيه توقيف يعني لما كان الأخ الله يهدينه وإياه وبرك فيه وبارك في الحاضرين الأخ عماد الدين اديب وليه يا جماعه انا عرف هو حاطط الترتيب ده ليه ليه حط الرحمن بعد الرحيم والملك بعد الرحيم اخى الرحيم بعد الرحمن وليه حاطط المبدئ بعد المحص والمعيد ليه عرف ايه السبب في ان يعمل الكلام مين وليه هو طبعا مدخل الوحي والاكيد في حكمه طبعا ان يكون الضار بعد النافع والنور بعد الهادي كده يعني طبعا احنا ساعتها ما كناش نعرف ولا بحثنا القضيه وما كناش عارفين اللي عليه صحيح صراحه يعني لكن دلوقتي بانت لا ده اجتهاد جمع الوليد والترتيب ترتيب اجتهد ممكن الترتبه زي ما انت عايز بس احنا لما نرتبناها زي ما هنشوف دلوقتي خليكم معايا بقى في اللي جاي دي دي الأسماء المشهور لما جينا نشوف نلاقي إن اسم زي الخافض معلش دليل المعز معلش دليل المزيل دي الاسماء المشهور معلش دليل إن ورد فعل العدل معلش دليل وإن كان ورد في وصف الله عز وجل الجليل معلش دليل الباعث نفس الكلام المحص ورد فعل المبدي ورد ايه ها؟ فاع، أنتم وقت أغلبكم عارف. المعيد ورد ايه فعل المميت، ما فيش دليل، ها؟ المميت. الواجد ما, ما صحش عن نبأ الصلاة، ولا الماجد ورد في حد الصحيح، ها؟ الوالي ما ما علاش دليل، وما لهم من دوني من واق. المقصد ما علىش دليل، ما وردش في القرآن اسمه بدل. المغني ورد فعل المانع ما وردش. الضار ما وردش اسم ولا فعل ولا وصف الله عز وجل النافع برضه نفس الكلام الباقي ما اردتش الا فعل الرشيد لا اسم ولا وصف ولا فعل الصبور ما اردتش الاسم مقيد اللي هو لا احد اصبر على أذن سمعون الله هذه الاسماء آدي الواحد كده واحد وعشرين اسم دي معلاش دليل ولا يصح تسميه الله عز وجل بها ولكن يصح وصف الله بها او الاخبار عنه بها الاخبار او باب الافعال انما باب الاسماء لا ومن سمى الله باسم منها فقد سمى الله بما لم يسم به نفسه او سمى الله بما سماه به الوليد حتقول لي ده اجماع احنا عرفنا اللي فات ينفع نقول عليه اجماع تردوا يا أخوان طيب تعالوا نشوف الاسماء المضافه دي الاسماء اللي هي روايه الوليد بن مسلم او الاسماء المشهوره فيها الاسماء الرافع مضاف المحي مضاف منتق ذو الجلال الإكرار مركب ومضاف الجامع مضاف النور مضاف الهادي مضاف البديع مضاف يبقى كده 21 و 8 كام 29 تعالوا شوف نجي بقى للأسماء التسعة وتسعين الصحيحة اللي ورد بنصها في الكتاب والسنة اللي هي النتيجة اللي حنوصلها ان شاء الله عز وجل بعد البحث والدراسة من خلال واحدة واحدة المولى ورد بنصر يبقى أولى أن يكون مع الأسماء التسعة وستين دول القديد الوتر الوتر زكر الوليد من شوية والجميل مش كده برضو انتم معاهم امتش معايا أعيدها تاني ولا طيب الحيية والستير ورد بنصر المبين زكر الوليد القاهر زكر الوليد الأحب زكر الوليد مش كده برضو يا خنة بس في اللي ما هوش مشهور الشاكر المنان ورد بنصر القريب زكر الوليد من شوية الملك ورد في القرآن عندما مليك مقتدر المسعر القابض الباسط الرازق الديان ورد بنصه الرازق ورد بنص الخلاق ورد بنصه المحسن ورد بنصه في السنة الشافي يشفي وأنت الشافي الرفيق إن الله رفيق يحب الرفق إن والله المعطي وانقاس السيد الله تبارك وتعالى إن الله طيب لا يقبل طيبة فيقرأ وربك لايه الأكرم الجواد إن الله جون يحب الجود سبوح قدوس الرب الأعلى الإله دي الأسماء التسعة وتسعين الصحيحه وردت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسع أي واحد على الإطلاق ان يقول لك دي مش من اسماء ربنا سبحانه وتعالى أو قدم أسماء اللي هي مشهورة على هذه الأسماء مش ممكن أبدا لأن دي أسماء ورد بنصها إنما التانية محتاجة إلى وقف حقول لك هات الدليل فما فيش دليل قدامه غير اجتهاد الولي المسلم وهذا اجتهاد الولي المسلم اللي هو جمعه هذا الاجتهاد على فرض أنه اجتهاده ده اجتهاد ده في الكتاب والسنة والتاني فيه 21 اسم ليست من الأسماء الله يبقى الواحد يقدم له. اللي دليل طيب تعال شو بقى نتيجة احصائية اخرى لما يتعلق بالاسماء المشهور فضل العشاء فضل نتابع ان شاء الله عز وجل دراسة عن الاسماء المشهورة من جهة التعريف بالما سبت فيها وما لم يسبت وما يحتاج إلى تعالى النظر مرة أخرى الصورة اللي اخوانا شايفينها دي الأسماء المشهورة اللي معمول باللون اللبيض أو اللي خلفيته باللون أو الأسماء المعمولة باللون الأسود في أبيض زي الرحمن الرحيم الملك القدوس هذه الأسماء أسماء صحيحة مطلقة في الدلالة على الحسن ثابتة بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله وطبعا دي النتيجة ان شاء الله هنعرفها بعد ما نخلص موضوع الاسماء لنحن هنمشي فيه خطوة بخطوة ونحاول نصل إلى كل قاعدة بحيث انت نفسك اللي تعرف تطبقها ونقف عند كل اسم من هذه الاسماء يعني المفترض من الدراسة اللي هندرسها ان شاء الله عز وجل في هذه الدورة المباركة وفي هذه المحاضرات ان كل واحد من الحاضرين لو تابع معنا بإذن الله تبارك وتعالى ان يتعرف على كل اسم ورد او لم يرد مما اشتار على سنه الناس ويعرف يحكم فيها ويفصل فيها كده يبقى احنا عضينا دورنا تستطيع انت بعد ذلك انك تنقل القضية بفهم وباقتناع لان دلوقتي لما يجي واحد يقول لك مثلا اجمعوا على ان هذه الاسماء المشهورة اسماء صحيحة اجمعت عليها الامه هل تستطيع ان تقبل كلامه بعد انت اسمعته اقولوا يا اخوان احنا عايزين كلام صريح تقبل ان يقولك بعد ما يقول لك اتفق الحفاظ على ان هذا سرد من كلام الوليد من المسلم ان هذه الاسماء اسماء صحيحة سابتة بنصها او لها مصداقية او سنة شرعي ام انها تصحك اسماء لا يصح الاخ قال لنا اضغط على باكس سلاش هترجع الايه الصفحة اللي فات انا بضغط هوت واعد باستنى الكمبيوتر رجعها مش صدر طيب ماشي هو كلامه صحيح بس الكمبيوتر بتاعي اللي غلبان شويه <تصفيق> ونتمنى ان شاء الله عز وجل ان يكون الدراسه مش بس مساله ان يفتح فقط. الكتاب فقط صحيح كتاب مهم لكن احنا عايزين يبقى اساليب التوضيح مستقبلا ان شاء الله عز وجل الكل عايز الفكره تكون كده تبسطها للناس تديهم المعقوليزات لو كلام النهارده قليل مش كتير ليه لان الصوره كشف الحقيقة يكفي التعليق انك تستوفى وتستوعب. فأقول لك دلوقتي اللي متعلم بالاسود اللي خلفه تسودة والنص صبيض زي الخافض والمعز والمذل والعدل والجليل دول عددهم واحد وعشرين هذه الاسماء معلاش دليل اللي متعلم بالاسفر والاسم موجود فيه بالاسود زي المحي والكرام. هذه اسماء صحيحة لكنها مضافة او مقيدة وأغلب إخواننا حتى الإخوة اللي اكتلموا سوايا في بعض القنوات الفضائية أو في إزاعة القرآن النهاردة لسه ما وصلهمش الدراسة إلا عن الأسماء المضافة والمقيدة لأن احنا توصلنا إن فيه 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد فهم يظنون إن طالما زكرتاش في الأسماء المطلقة يبقى نبن فيها من كتاب الله ومن سنة رسوله أو برفضها وهذا سببه إنه هم مش عايزين حتى يكلفوا خاطرهم مجرد ان يرفع سماعه ويتصل بالدكتور ويقول له هل فعلا اسم الاسماء ديت انت بتنفيها ولا ما معين الكلام في الكتاب لا يدل على نفي أبدا، بل هو واضح إن ما يقصه مطلقة بإيه مضافة مقيده. لكن واحد لما مش فاضي حتى مجرد إني يرفع سمعه ويقول يا عم الشيخ الله يكرمك، أنت كاتب كلام، هل الأسماء دي بتنفيه؟ مش دي أسماء، ربنا سبحانه وتعالى. خلاص لو إنه ديت في بحث عن دراسة على أسماء مضافة مقيده أنتهت المشكلة. لكن يعني أنا مش حليف على كل الدعاء اللي في مصر عشان أقول لهم الله يكرمكم خلي بالكم ما تفهمش منها كذا. معين الكلام لا يفهم منه هذا. الواحد يقول ليه انت ليه ما روحتش للشيخ ابن عسيمين وليه ما روحتش للمشيخ ابن عسيمين كان مال ليه ما روحتش للمشيخ بتوع السعوديين واحد واحد وانا حليفة على كل واحد منهم عشان اقول له تعال اقرأ الدراسة بتاعتي المفترض ان انا عملت الدراسة واستشرت من استطاع ولو واحد قرأها ونصحني وغدت في خطأ اننا نرجع مش كلي يا اخوانا برضو ولا ايه انما نلف على خلق ربنا كلهم وقول لهم خذوا قرأوا الدراسة دي هذا الشيء في ليس في وسعي بل ب وصلت الى نتيجة فها هي ان كان في حاجه اقولها انما الكلام جزافا ما ينفعش ترتيب الاسماء احنا رتبنا الاسماء ترتيب اجتهادي يعني الاسماء ثابته بنصره التيم زي ما انت عايز بس احنا حاولنا نرتبها الترتيب اللي يبقى فيه سهوله الحفظ بمعنى ان الاسمين اللي وردوا مع بعض يبقى ورا بعض مع مراعات. مخارج الحروف بالنسبة للأسماء. فجاءت على النحو التالي وحاتلوها موجودة في اللوحات وإن شاء الله عز وجل بعدد الحاضرين في المحاضرة القادمة نجهز لكل اللوح اللي انت شايفينها دي. دي اللي موجودة فعلا في أسماء الله ومرتبة على هذا النحو أو على هذا الشكل. الترديدة ترتيب اجتهادي والاسماء كلها سابطة بنصها ومن حفظها فقد استند الى كل اسم بدليله حتى ان في الخلفية الوقت تعملين احد الاخوة في موقع آه آه الاخ الاستاذ عمرو خالد فجيت لقيت بصمم فلاشة للاسماء الحسنة اللي هي الخلفية كل اسم طالع وتحت منه دليله دي ما يعرفش يعملها في الاسماء المشهور لان حقيقي الواحد وعشرين اسم يجيب دليله من وبعدين القضية يا إخواني ما جدتش بسهولة يعني إحنا ما تجاوسناش الحدود بل رجعنا الأكبر المصادر اللي ممكن ترجع لها في مصر اللي هو شيخ الأزهر نفسه بعتينه نسخة ورد علينا شيخ الأزهر الله يجزد خير وربنا يصلح حالنا وحاله بنفس النص اللي انتوا بتقرؤوا دلوقتي الوقت الأزهر مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأخ الفاضل الكريم الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق استاذ العقيده والمذاهب المعاصر وكتب الشريعه وصول الدين بالملكه العربيه السعوديه انا بقرا لك بس يا ما يعرفوش تجاوزنا الناس وتكلمنا همجي لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد تسلم فضلة الإمام الأكبر أستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأصهر الشريف بحث فضيلتكم بعنوان أسمائي للحسنة وفضيلته يشكركم ويقدر مجهودكم في هذا البحث ويدعو الله عز وجل أن, ينفعكم أن ينفع بكم ويوفقهم لما فيه خير الإسلام المسلمين ووفقكم الله لما فيه الخير والسلام ورحمة الله وبركاته 26 منذ القعدة 2026-28-2005 خبالك إزاي؟ انا بحاول اقول الكلام ده ليه لان الازهريه عايزين يرجعوا لكلامه <تصفيق> اهو كل ان اذاعه القرآن يجي فيها واحد مثلا عشان حد من معارفه او قرايبه او ولاده بيشتغل في الاذاعه فجايبينه على اساس يبقى ارتفاع خاص يتكلم كده طب ودي نعمل فيها ايه يعني دي مثلا انا افتاقت على شيخ الازهر او روحت خدتها منها غصب عنهم يعني دي نعمل فيها ايه للرساله دي شوف اللي جاي بعدها بعد دي يعني دي بالنسبة للكلام بتاع شيخ الازهر علشان المسألة مايس سهلة انا ما اجاولي الناس في حاجة عالفوها وان كان فيها نظر لا دي فاة 21 اسم غلط ما بقاش انا صاحب اشاع لا ده قبلها احنا ما تجاوزناش الحدود وان كان الفيصل عندنا الدليل والناص يعني افرض ان قال لي لا دي مش من بالاسماء وانا عارف انها في الاسماء وفي القرآن والسن هل حقد برأيه؟ ولا أخذ بما نص في ورد النص عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله لكن الرجل قال كلمة حق فيه وقال جزاك الله خير على اللي أنت عملت أهو. والكلام ده جاي من مكتب شيخ الأزهر نفسه رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر عمر البستويس علي لعلكم شايفينها واضحة وما شاء الله يعني البروجيكتور ده ربنا سبحانه وتعالى يحفظه والملك فيكم السورة فيه واضحة جدا ما شاء الله طيب تقدمنا بالأسماء للأزهر مجمع البحوث فدنا تصريح رسمي بان الاسماء دي هي اسماء صحيحة وإحنا ذكرنا في الاستوانة ان فيها الواحد وعشاني اسم ليست من اسماء إلا في الازهر مجمع البحوث الاسلاميه إدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة تصريح طبع وتداول صادر في 5 اثنين 2005 مع انهم قاعدوا سنة يفرزوا في الاسماء دي ويرجعوه استوانات ليزر سيدي دي السيد سيد دكتور محمد عبد راز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فيسر في سر الأمان العام المجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لدار العمل البحوث والتأليف والترجمة أن أختركم بأنه قد وافقت على طلبكم الخاص بطبع برنامج بعنوان أسماء الفسنة لقاءكم مسجعة الصورة واحدة وليس على الصورة المذكورة ما يتعرض مع العقيدة الإسلامية ولا مانع من طبعها ونشرها على نفقتكم الخاصة مع التأكد من ضرورة العناية التامة بتصور الآيات القرآنية المصحح وأيضا عناية التامة بالحديث النبوي الشريف وعزوا إلى مصر والله الموفق والسلام عليكم الله وبركاته الشيخ الشيخ عبد الظاهر رجع وطلع قرار تاني وقالوا لا التصريح دي تبقى للخاصة مش للعام يعني الاسماء ما تعرفش بها عامة المسلمين عرف بقى خاصة المسلمين والله ده في لقاء وان شاء الله حتشوفوه ان شاء الله على الموقع احنا سجلناه على الهوى بشارك احنا عمره ما شفت تصريح يبقى للخاصة اقبالك ازاي والتصريح العام ده حق ولا مش حق قال لي بس احنا خايفين الامة تفتن هتفتن في ايه اما تعرفها الكتاب والسنة والاسم اللي ورد بنص ايه الفتنه اللي جاء فيه طبعا الموقع عليه الكتاب تقدر تنزل نسخة مجانيه منه وكل الكلام ده ان شاء الله هتلقوه على الموقع في المحاضرة وحنعمل برضو نسخة من هذا الملف اللي موجود قدامكم واللي اتعرض عليكم. لعل يكون محاضرة النهاردة يعني لذيذة شوية او سهلة عن المحاضرات اللي فيها كتابة على طول والامور فيها مستمرة الفلاشة دي انا والله ما اعرف عنها الا انها وصلتني الاخ كاتب اسماء لا الفسنة تابتة بالأدلة في كتاب السنه الاسم بيطلع دي خلفية للشاشات بتاع الكمبيوتر سطح المكتب. الاحد مثلا قل هو الله احد الصمد لا اسم الدليل اول ما يجي الاسم يتغير الدليل تحت وجبه لك أو. طبعا اللي عمل الكلام ده على موقع الاخ اللي هو الاستاذ عمرو خالد ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا واياه على الحق اللهم امين هذه القضية يعني الناس الآن هم اللي بدأوا ينشروا الموضوع ويعرفوا به الواحد كل ما سعى إليه أن يذكر الأسماء بأدلتها وأن يكون عامة الناس على بينة عندما يسمون أولادهم يسمين باسم صحيح بدل ما يسميه عبد المانع بعد كده الودي يعرف أن المانع مش من أسماء الله يزعل من أبوه مش كده برضو ولا لا يا أخواني وقال إيه وعد سمي إلا باسم ورد في الكتاب أو في في السن ويكون اسمه مطلق مش اسم مضاف ولا مقيم لما تقول عبد مقلب القلوب ممكن والد تتندع عليه بالاسم الاول وتسيب الثاني. اخبالك ازاي فتحصل مشكلة على العموم المسألة ان شاء الله عز وجل تكون واضحة وميسورة ولذلك انا مش هطول عليكم الظروف الخاصة وان شاء الله هنجاوب على بعض الاسئلة وتكفينا ان شاء الله عز وجل ما عرضناه عليكم اليوم هيا ان شاء الله ممكن سبها سباش محمد تعرض طمع... كلها حتى تنتهي وانا على الاسئله ان شاء الله عز وجل سؤال بيقول نرجو من سماحتكم ان يحصل طلبه العلم على المكتبات التي على حاسوب فاضي لتكم جزاكم الله خير. إن شاء الله عز وجل نحن وعدنا أن كل من يحضر معنا ويستمر حتى نهاية الدورة إن جميع الموسوعات اللي جمعتها على مدار 14 سنة أنا حديله هذه الموسوعات بل لعل ربنا سبحانه وتعالى يكرم إن شاء الله عز وجل ويأخذ الموسوعات مع الجهاز كمان ويأخذ <تصفيق> <تصفيق> صحيح مش مستبعد يعني إن وجدت فيه إخوة يتحمل هذه الرسالة وهم على مستوى أنا مقتنع بيه صدقوني بإذن الله تعالى ممكن ياخد الموسوعات مع الحاسب واحد ده هو حاسب واحد لا كثير <تصفيق> بعدد الطلب إن شاء الله عز وجل آه فيه سؤال أبلي بعد إذن فضلتك بس في موضوع ال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أشهد الله العظيم أني أحبكما في الله وأنا والله ومعايا الشيخ عادل إن شاء الله يوافقني على ذلك نحبك في الله فضلت الدكتور محمود ذكرت فضيلتكم أنكم اعتمدتم في إحصاء أسماء الله على ما ورد في الكتاب وفي صحيح السنة ولم تذكر فضيلتكم اسم الله الحنان من هذه الأسماء ولقد ذكر الحافظ المنزلي في كتاب الترغيب والترهيب حديثا رواه الإمام أحمد واللفظ له ورواه أيضا ابن ماجه وأبو داود والنساء المحبان في الصحيح والحاكم في المصارك وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وزاد هؤلاء الأربعة يا حي يا قيوم الحديث من رويت أنا بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منن يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال وإكرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسم الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى وذكر المحقق أنه حديث صحيح وهو يعتمد على تصحيح الشيخ الألباني فأرجو التوضيح ولكم جزيل شكر إن شاء الله في الشرط الأول أو القاعدة الأولى اللي احنا كلمنا عنها في الأسماء إن هي توقفية على النص فيلزم فيها ثبوت النص فقلنا ثبوت النص فحنشوف الأسماء اللي ما ثبتت فيها النص من ضمن الأسماء اللي ما ثبتت فيها النص الحناء يعني هتلاقي مثلا الشيخ ابن عسيمين ما ذكرش الحناء ليه الحنان مش موجودة في الاسماء اللي ذكرها الشيخ ابن عسيمين ليه فطبعا دي لفت انتباهنا لان احنا واشنا بنبحث لان فعلا ما كان مكتوب في الحديث حديث صحيح لا اله الا انت الحنان المنا التعليق فيها ان هو صحيح هل الشيخ الالباني فعلا صححه دي احتاج وقفه ما انا قلت لكم دلوقتي لو ان الحديث لم يرد في البخاري ومسلم وورد في غير البخاري ومسلم وكان المصحح فيه الشيخ الالباني يبقى لازم اثنين او يتفق مع الشيخ الألباني على تصحيح في الحديث يعني بعض الناس يقول لك خلاصا اعتمدت اعتمد كلي على شغل الشيخ الألباني وقال الحديث ده يثبت لك الكلام باسم الحنان فلما رجعنا للحنان في تسمية الله بالحنان هل ثبت النص ولا لم يثبت هذا أخذ مني قرابة الشهر طبعا أنا مش متخصص في الحديث فارجع لها الحديث يحققوا الكلام مرة تانية والتالتة وربع إلى أن وفق الله ووقع في ايدينا بحث عمل استاذ خاص باسم الله الحنان هل الحنان اسم ولا الحنان وصف فتتبع جميع طرق الحديث وعمل دراسه لا تقل عن حوالي ستين او سبعين صفحه حوالين الاسم واسم الحنان بس واثبت في النهايه ان الحنان وصف وليس اسما لان الروايات اللي ثبتت فيها ضعيفه انما المنان لوحده صحيح لا اله الا انت المنان الروايه اللي فيها المنان تختلط مع الروايه اللي فيها الحنان فاقول لك ايه يبقى الشيخ الالباني صحح فهو دلوقت اخواننا لما يشوفوا مثلا في موسوعات ولذلك انا بقول لك الاعتماد على الموسوعات وحده مش كفايه لان بعض الناس يقول لك الشيخ اعتمد على الكمبيوتر لا ابدا ده كان حتى الكمبيوتر بيساعدنا في انه يقرب النتيج لكن عشان تتحقق منها وخصوصا في مسألة ثبت الأسماء لازم ترجع للمرجع في المكتب وتتأكد ان الحديث موجود وبعد ما تأكد انه حديث موجود ترجع بقى ان ما كانت فيه واحد محدث يسعفك انا بقول لكم اتصلت من السعودية اكتر من مرة بفضلتي الشيخ مصطفى العدوي عشان اساله على اسم الله الجواد الشيخ الألباني صححه. ووجدت واحد تاني صح والشيخ ابن عسيمين ذكر ومن القيم ذكر ولكن عايز واحد من المعاصرين يحقق ويتابعه لغاية ما لقيت الكلام في كلام أبي اسحاق وبيأكد على صحة الحديث لكن أنا اتصلت بالشيخ مصطفى عشان استشيره وإن كان الشيخ مصطفى ما ردش عليا فيه لكن أنا حاولت بقدر المستطاع أن نصل إلى أكمل ما يمكن من نتيجة بحيث لو واحد مكاني يبقى يحاول يسعى بكل سبيل عشان ما حد الشي يلومنا قبل بعد كده فإن كان واحد بقى يتعدل وقولك لا الشيخ اعتمد على الكمبيوتر وعمل كذا لا الحنان ثبت أنه وصف ولم يثبت أنه اسم واللي وافقنا في الكلام ده الشيخ ابن عسيبي الشيخ على والسقاء وتلاقي كلام من القين وكلام غير كده اللي هو اللي كلام الراجل اللي عمل الدراسه دي الدراسه دي موجوده هيجي وقتها يعني ما اتكلم عن الاسماء هقول لك الاسم ده الصبع عشان كذا فأنت لا تنخدع في الموسوعات ان يطلع معك ايه اسم كده وتسكت لا القضية ما كانتش كده كل اسم كان لازم نرجع الى المتخصصين فيه حتى اني احدثت مع رئيس قسم الحديث في جامعه الملك خالد احد الاساتذه اسمه الدكتور ملفي مشكلة كبيرة جدا عشان انا قلت لهم حد يا اخواننا في القسم عندكم ياكد لي كلام الشيخ الالباني في اسم كذا من الاسماء اظن المحسن او حاجه زي كده او اظن اسم زي برده الحنان حاجه زي كده ده انا علمت اتذكر فما ردش علي ادور على حد من المحدثين يقف مع الواحد ساعتها ما فيش لو كان كل واحد مثلا ينصح ان انا بعمل دراسة فتقيم جهدي وتوقف معي عشان تكتب في إخراج العمل تبقى سهلة انما سأعيته لك يا امي الشيط الله انا منفاضي ومشهول مش عارف ايه وانت كاتب كتاب رسمي وقلت الرئيس بتسمى الله يكرمك عشان خاطري كلف احد الاسبزة المتخصصين او افضلهم يقوم بتحقيق الحديث وفعلا كلف اثنين مش واحد بس وكان منهم الدكتور بدران العياري دكتور بدران اللي سمعتم عنه تعرفوه قام بتحقيق الحديث وقال كلام الشيخ الألباني في صحيح في قضية اسم الله المحسن ايوه اسم الله المحسن مش عنا والرجل يعني قال لي انا رجعت كل كلام وكل من اللي حيعقب على الشيخ الألباني قل ما يحدث هذا لكن هذا الامر يدل على ان المساله نحن لم نالق جهدا في ان نصل الى الحق لان كان قصدنا فعلا نتعرف على الاسم بدليل هذا بالنسبه للاخ اللي سال عن اسم الايه الحنبل يوجد اشكال عندي ثبت من الدراسه ان لله سبحانه اسما مقيدا في الحديث يحفظ ما هو حتى في الحديث ان شاء الله عز وجل سيأتينا هذا يعني احنا بنحاول في كل مخاضرة ناخد قدر من المعلومات نرتب عليه لان احنا موزعين المحاضرات على حوالي عشر او اثناشر مخاضرة فسيأتي بإذن الله تعالى لماذا قلنا ان في تسعة وتسعين اسم مطلق وتسعة وتسعين اسم مقيم هل الكلام ده مجرد ادعاء من غير دليل؟ ولا ان الاسماء موجوده بنصها المطلقه والاسماء الموجوده بنصها إيه؟ المضافه والمقيده والرسول لما قال ان لله تسعة وتسعين اسما قال بعدها مائه الا واحد انت نسيت مائه الا واحد ولا ايه كل الروايات عن ابي هريره قل ان لله تسعة وتسعين اسما مائه الا واحد تسعة وتسعين مئة الا واحد التسعه وتسعين ذكرت بطريقتين نص مطلق ونص مقيت انا اقول ان اول هذا المعنى انا اولا انا لم اتنبا اليه الا بعد زور الاسماء المطلقه والمقيده لكن لما رسول الله ان لله تسعه من تسعين مئة الا واحد ما المانع في ان تكون الاسماء المطلقه يشر اليها بالتسعه وتسعين والمائه الا واحد تسعه وتسعين مذكوره بطريقه مقيده صحيح المعنى غريب واول مرة يحصل ليه, ليه؟ اللي كشف الكلام ده ظهور الاسماء يعني قبل كده هو يذكر 99 كل واحد كان يذكر ما استطاع من الاسماء زي ما الشيخ من عسامين حاول يجمع 99 اسم مطلق ولما يجي يتكلم على الاسماء المقيدة يذكر 10 15 بس هات لكل كتب اللي كتبوا في الاسماء الحسن كلها. وشوف لما يجي يتكلم على الاسماء المطلقة والمقيدة يقول لك الاطلاق والتقييد لما يجي يتكلم على المقيد يجمع 10 15 ط احنا تتبعنا الباقي بكل ما استطعنا فيما ثبت من كلام المفسرين او كلام من شرحوا الاسماء الحسنى وجمعناها وبحثناها على البحث في الموسوعات فثبت لدينا وتاكد الان ان الرسول عليه السلام ذكر في كتاب الله وفي سنه الرسول عليه السلام في الكتاب اما سبع النبي عليه الصلاه 99 اسم مطلق وده ساعات بيسميه مقيد فهم يظنون ان طالما ان ما ذكرتوش في الاسماء المطلقة يبقى ماهوش موجود في الاسماء الايه المقيد او زي ما بعض اخواننا عامل كتاب عن اسم الله الطبيب طب هو اسم الله الطبيب واحد يقول انت ما ذكرتوش في الاسماء الحسنى ما هو مش معنى ان ما ذكرتوش في الاسماء الحسنى المطلقة ان ليس من اسماء هو اسم مضاف ومقيد ولا بد ان يقيد بموضع الكمال السبب في الكلام ده حيجي ان شاء الله لما نتكلم على القاعده الخامسه من قواعد التعرف على اسماء الله الحسنى وتمييزه فالمساله يا اخواني مش ان احنا بنقول الكلام كده ادعاءا ولكن في ادله كشفت هذه الحقائق فماذا نصنع بها هل واحد حينكر هذه الأسماء اللي مش موجوده في كتاب والسنة على العموم ان شاء الله حقيق الأمر بشيء من التفصيل نرجو من فضيلتكم بيان صحه هذا الكلام من ضعفه وهو أن الشيخ سامي التيمية نقل إجماعا على أن الله تعالى سمى, سمي بالمغيس والغياس وذلك في مجموع الفتاوى هذا الإجماع ما نصه وقد اجتمعت الأمة على ذلك حتلاقي الكلام به مبطور ارجعوا الكلام الشيخ سامي التيمية ولو فرض ابن تيميه نقل الاجماع هل يصح ان ينقل الإجماع وهو يقول اتفق الحفاظ من من اهل الحديث من اهل المعرفه بالحديث على ان هاتين الروايتين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لو قال اجماع على فرض بحصر ابن حجر والكلام ده هنتعرض له بالتفصيل الدقيق جدا في إحصائه وجمع الأسماء عشان نعيش معها لحظة بلحظة ابن حجر كان بيجمع الأسماء إزاي وإيه صعوبة الموضوع عند ابن حجر حتى سهى في ثمانية مواضع عندما كان يحصل أسماء في فتح الباري الكلام ده هنعرف كلام ابن حجر ده ينقض أي إجماع بس أنا متأكد جدا جدا إن الشيخ السامي تيمية كلامه هذا كلام مبطور ونتكلم عن الموضوع ونشوف نشوف أجمعت الأمة على هذا أو أجمع من نقل الأسماء على هذا طيب نقلت الأسماء أمي تيمية يقول الأسماء ديت دي تتبعها يطول وفي أسماء ليست موجودة أمي تيمية كان ينكر وده كان الكلام اللي هو كثير منهم لم يفهموه ينكر على من جعل الأسماء الحسنة مخصرة في تسعة وتسعين اللي جمعها الوليد ينكر أشد الإنكار، فأرادوا أن يأخذوا كلام ابن تيمية اللي في الإنكار على جمع الأسماء الحسنى وجعلها في التسعة وتسعين جمعها الوليد على الأسماء اللي سابت بنصها في الكتاب والسن، وده من الخلط والتدليس. أو من اللي ممكن يكون واحد مش عارف ولا يدلس، لكن لو هو عارف ومقصد ابن تيمية يبدأ تدليس على طول. ابن تيمية لا ينكر اسما ثبت بنص بل يقول أسماء توقف على النص، وده حياتي بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. هل يجوز الدعابة؟ اسم الشيء في الكلام؟ ببعض هذه الاسماء التي لم ترد على اعتبار انها اوصاف صحيحه عز وجل قولنا يا ماجد يا مثبت يا غياث لا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنة ولله الاسماء الحسنى ايه تدعوه بها فالدعاء يكون بالاسم فان اردت ان تدعو الله بالوصف فاذكر قبله ما يدل على الوصف اللهم انك تعز من تشاء وتذل من تشاء زي ما ورأت كده زي واحد يقول لك إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الميسر الميسر مش من اسمائه ربنا هو المسهل ليس من الأسمائه لكن الرب يسر نعم يصح لان يسر ورد فعل ثم السبيل والرب ورد اسم سلام قولا من رب رحيم فتقول الرب يسر وأعل ما فيش إشكال لكن تجي تقول مثلا الميسر من أسماء الله أو يا ميسر وبعد كده يسموا ابنك عبد الميسر أو عبد المسهل والمسهل مش من أسماء الله والأسماء توقفي على النص لسبب يعني يا إخوان الله يبارك فيكم نرجو توضيح الفرق بين الاسم والفعل والصف طبعا اللي سأل السؤال ده دي ها ما حضرش عامل كده قد انتو قد انتو ما حضرش حاضر مينين الاسم يلزم فيه العالميه والوصفيه الاسم يلزم فيه ايه العالميه والوصفيه فانا لما اقول اين سعيد ابن فلان سعيد ابن فلان ده علم ولا وصف وممكن يكون كمان ايه يبقى سعيد متصف بالايه يبقى السعاده وصف وسعيد اسم لو كان فعلا في صفه السعاده يبقى اسم ووصف والاسم على ايه على مسم يبقى سعيد اسم ووصف لكن ايه الفرق بين الاسم والوصف ان الاسم يتضمن الوصف وليس العكس يبقى مولك لك ما الفرق بين سعيد والسعاده ها سعيد اسم والسعادة وص ما الفرق بين جميل والجمال جميل اسم والجمال ايه وص ما الفرق بين الحي والحياة ها الحي اسم والحياة إيه وص. ما الفرق بين الجليل والجلال قول انت خايفين لما تقولوا اسم انا بسأل من ناحيه اللغه ما بسالش من ناحيه الشرع ما الفرق بين الجليل والجلال الجليل اسم والجلال ايه وصف لكن اللي ثبت في القران الجلال ذو الجلال لكن لم يثبت الجليل فربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله في سعته 99 ايه اسم فانا لما اروح ادور وابحث وأجمع ووحص الأسماء أبحث عن الجليل ولا الجلال الجليل اللي يتعو فأنا ما لاتوش واللي الآن يجيب اللي وجد الدليل يا أهلنا ومرحبا والله على العين والرأس بس الجليل موجود عند النصارى في الكتاب المقدس ما وردش ورد عندنا الوصف فنحن نتقيد بما أثبته الله عز وجل لنفسه نبحث عن اسم الحي لا نبحث عن الحياه مع ان الحياه وصف فان لم يكن اسما فلعله يكون وصفا ما ننكرش ان وصف يبقى عرفنا الفرق بين الاسم والايه والوصف الوصف ينقسم لوصف ذات ووصف فعل واحنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل الفعل مرتبطه بحدث او بزمن او بمكان زي لما نقول مثلا اسعدك الله دعاء بالسعاده أسعد الله عز وجل فلان ابن فلان فلان ده شخص موجود في زمن ومكان فأسعد هنا فعل ولا وصف ولا اسم فعل تبو السعادة وسعيد سهلة اللي سألوا عن الفرق بين الاسم والوصف والفعل زونا كدة بس وإن شاء الله جاي الكلام كتير وحنضرب أمثلة إلى أن يعني نستوعب القضية لكن أنا لكم على حاجة دلوقتي ايوان لاحظوا معايا كده هنا مكبر لكم الصفحه أوي. الوليد بن مسلم في شيء غريب كان في كلامه قوي ان هو كان لما يجيب اسم ياخد اسم والثاني جنبه ويسيبه ان المتقين في جنة ونهر في مقاعد صدق عند مليك الاسماء المشهوره فيها ايه لكن ما فيش فيها الملك شايفين اللي النقطه ديت طيب يومئذ وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق لايه هو ذكر ايه الحق في الاسماء المشهوره وسبب المبين المبين ذكروا في روايه تانية خلي بالكم بس ما اشتهرتش لو كان الناس مصدرها ومرجعها ومرجعها الكتاب والسنه خلاص يبقى في هذه الحاله الولي بريء من المساله يقول والله انا اجتهدت خدوا اللي سبق يبقى كده الحكمه معقوله ان واحد يقول لك لا الاسماء المشهوره هي دي الاسماء وما عداها ده محدث والشيك عايز يعملنا اشاعه و... الله حوله ولا قوه الا بالله الاثنين جبين في قدام ببعض في اي واحده اهو ويعلمون ما هو الحق المبين فما الداعي لان تدل الناس على اسم الله الحق وتطرق اسم الله المبين طيب اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على خلق مثلهم بلى وهو الخلاق لايه طب هو ذكر العلي والخلاق جنبي منه مش أولى نحن نحط في الأسماء الخلاق إن ربك هو إيه الخلاق العليم طب لما يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي الأسماء المشهوره فيها إيه لكن ما فيش فهل قريب وإثنين جنبي بعض فيها واحد ولا يكون ده خلي بالك لك الدكتور بعض اخواننا يقول ان الله جميل يحب الجمال ان الله طيب دي اوصاف مش اسماء طيب ان ربي قريب مجيب مجيب هنا اسم والله وصف يقول لك اسم ليه عشان هي في الاسماء المشهور شفت بقى ازاي طيب ايه الفرق بين دي ودي هو نفسه مش عارف يفرق بين الاسم والوصف يعني تبين ليه من خلال ردود بعض الاخوان واللي وصلتنا وان شاء الله عز وجل فضيله الشيخ اقترح ان كل ما جاء من هؤلاء نجمعهم ان شاء الله عز وجل من اخواننا ونرد عليها مجتمعا هو نفسه تبين ان قضية الفرق بين الاسم والوصف مش واضحة عنده فماش قادر يفرق بين المسأل ان ربي قريب ومجيب طب القدير والغفور والرحيم لحظوا معاك يا اخواني عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عديتم منهم مواد والله قدير والله ايه التلاتة جنب بعض ماذا كده؟ الوليد خد الغفور اسم الغفور الرحيم موسى اسم ايه؟ فإن قلت إن الغفور الرحيم اسم يبقى القدر لازم يكون اسم وإن قلت الغفور الرحيم وصف يبقى القدر وصف لو قلت القدر وصف يبقى الغفور الرحيم واصف موجودة في الأسماء المشهورة ليه؟ اخبرك ازاي؟ طيب السبوح القدوس في حديث مسلم عن عائشة رسول الله عليه وسلم كان يقول في ركوع و سبوح القدوس رب الملائكة والروح الاسمين جنب بعضهم القدوس موجوده في الاسماء المشهوره والسبوح لا السميع القريب وانه اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع أخذ السميع وسب القريب طيب في الحديث الصحيح كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياي فقولوا لي يعيدني كما بداني وليس اول الخلق باه علي من اعادته واما شتمه اياي فقولوا اتخذ الله ايه وانا الصمد موجوده في الاسماء المشهوره والاحد مش موجود يبقى الامر محتاج علاقه نظره ولا لا ولا هي اشاعه ردوا يا اخوان يعني اللي احنا بنقوله دلوقتي إشاعة. ولد قرآن وسنة بفهم سلف الأمة اللي جنب بعض فأنت عايز الناس قلهم اسم الله الصمد خدوه واسم الأحد لا ما تعرفوش عنه حاجة كفايه الاسماء المشهوره لا حول الأقوة الا بالله حديث المسعر القوض البسط الرازق اللي خدنا فيه شهر عشان نقرر الأسماء الأربع دي الرسول قال صراحة قال قال الناس يا رسول الله غال السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباصط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال شايفين الأسماء الأربعاء بإخواننا الشيخ ابن عسيمين خد القابض الباصط وسب الرازق الشيخ الغصن خد القابض الباصط وضف الرازق فأنا سألت الشيخ الغسل تبقوا المسعر يا أخوة الشيخ ألو والله ما أعرفه أنا سألت الشيخ بن عسايمين في الأول الرسالة المساعر من اسماء الله الأئيوه في الحديث فأم دخل فامدخل اسم مساعد في رسالة بعد قبل ما يضع رسالة رحل الشيخ بن عسايمين وان المساعر من اسماء الله الأشيلو من الأسماء فشيلتو من أسماء ولا أعرف لي دخلت ولا أعرف لي خربت بس أنا عقدي وبقول هالك هوت إن المساعر اسم من اسماء الله سابت بنص فمن الذي يدعوني إلى أن الفيء؟ ده كلام الشيخ الغصن ليه بعد ما اتصلت عليه وهو كان في الإمارات وأنا كنت في السعودية وعدت أكلم أكثر نص نصف ساعة لهاتف وقال له حدد لي علّة في استبعاد المساعل عشان يستبعده ما ملقتش ولا واحد من علماء قال فيه علة في استبعاده مع أن الرسول ذكره اسم النصر واللي أنت ذكرته مش كفاية في استبعاد الاسم قل لك اسم اسم فاعل اللي لي اسم فتم هذا القابض اسم فاعل والبسط اسم فاعل والرزق اسم فاعل أخبالك حتو لي ده يودل على فعل مقصوص والقابض يدل على فعل مقصوص والبصد يدل على فعل مقصوص والرزة يدل على فعل مقصوص أخبر لك فقال لي لا أنا معتقد من إسم هو قال لي صراحة بعد دراستي الأسماء الحسنا أنا أتمنى دراسة تحاول تساعدنا في إن احنا نستوعب القضية بشكل مبسط الناس فتقول دعي لي ربنا يوفقه والحمد لله إحنا الوقت ومر سهلة وبسيطة مش محتاج الكلام كتير وكنا نتكلم على أسماء الله ده أفضل زيك لإخواني ربنا يقول سبح اسم ربك قد أفلح من تزكى وذكر إيه؟ اسم ربي فصل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إيه اسم افضل الذكر أن تذكر الحق سبحانه وتعالى في اسمي وصفات وش ده أعلى أنواع التوسل اللي احنا تعلمناه كيف هي يا بقى النهاردة لأنني طولت عليكم كتير وإن كان يعني الشاشة ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظها ويبارك فيكم وربنا يبعلكم زن حسناكم ونلتقي بإذن الله تعالى في المحاضرات القادمة في لقاء آخر